ذكرت لكم المؤمن كيس فطم هل ذكرتوا حديثاً أو كلاماً حديثاً كلام طيب نعم نعم طيب طيب على كل حال من فلم مني قلت قلته حديثاً فهو قالت لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في شرح جامع الصغير المؤمن كيس فطن حذر وقال إن فيه راوين تداب فيكون الحديث موضوعا لكن معنىه صحيح طيب ها ايه نعم لا المؤمن هو والإنسان حتى الإنسان طيب يلا سمير ما معنى قول فانفروا فانفروا ثبات الدليل على أنزبات من متفرقين يعني إذا انفروا متفرقين أو مجتمعين طيب هل الخطاب هنا العموبي حقيقي يعني كل الناس يجب عليهم من ينفروا الدليل وهي وما كانوا منهم ينفروا كافة فلولا نفر منهم من كل فرقة منهم طائف. طيب ما معنى قوله تعالى وإن منكم لمن لا يبطئنا هنا. طيب فصارت تقطع هنا لأنيف ولا غير طيب تمام إعرابها وإن منكم لمن لا يبقطع فاللام الام الام في قول لمن نعم نعم طيب ولا يبقطع اللام كمان <تصفيق> <هاي. تصفيق> طيب التقسيم في قوله فإن صابتكم وين أصابكم يدل على إيش بنداء التقسيم فإن صابتكم ولا إن صار فين يعني وش معنى هذا التقسيم؟ يعني فازت عين أصاب ولا عين أصاب؟ شو معنى التقسيم هذا؟ ما هو براحة؟ غير براحة. نعم طبعاً الجواب هذا طبعاً شو بالعائد؟ نعم ولا الناس رابطين فقط؟ نعم يطيب شيء عليه على أن فتن ناصر أو فاضح أو ماذا نعم لكن ماذا يريد بها؟ أي لكن هذا التقسيم لحال هذا الرجل بشر ماذا يدل عليه؟ خزن نعم تخاري بقوله. عمل لكن قول ولن أصابك القسم الثاني لحاله القسم الثاني انه يوضح انه مدبر امم انه لو أصيبك لو بالنصر اصغر حاله من القدر اما اذا أصيبك مصيبه كبيره هذه ما هذه وصوله لازم على عدم ده شيء بين المدم وبين طيب وعلى كل حال أنا أظن أن مسأل واضح يدل على أن رجل لا يريد اقتال في سبيل ذلك إنما يريد الدنيا إن أصابته مصيبة افتخر أنه نجا. وإن فاته, فاته من النصر قال يا لي ليتني كنت معهم فهو يشكه من قرر فيهم فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا يسقطون طيب في قوله ولئن أصابكم فضل من الله لا يقول لن إشكال في أين جواب السر في إن أم ها ما شرحناه ما وصلناها طيب قال الله تبارك وتعالى ولئن أصابكم فضل من الله لا يقول لن وخذن ولا نسابكم فضلا من الله لا يقولن كان لم تكن بينكم وبين ما وات جعلكي كنت مع الجمله الشرطيه وقسميه شرطيه لوجود ان وقسميه لوجود اللام فاللام في قول ولا ان لام قسم موقعه القسم ولا يقول أن واقعة في جواب القسم، وقد تنازعها الشرط والقسم، فهل نجعلها للقسم أو نجعلها للشرط؟ يوضح لذلك ابن مالك رحمه الله في قوله: إحدى بدء اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرته فهو ملتزم. احذف بدء اجتماع شرط وقسم. جواب ما أخرت فهو منتجم أين مؤخر هنا الشرط فجواب الشرط محدود والذي بقي جواب القسم ولهذا قرنا الجواب باللام ولم يقع مجزوما جوابا للشرط وهذا قاعد عند نحن أنه إذا اجتمع الشرط وقسم فإنه يحدث جواب المؤخر إما الشر وإما القسم تقول والله إن قام زيد أيوم آخر الجواب لا يقوم النعم وتقول إن قام زيد والله لا لا هو يبيث إن قام زيد والله ياكم عفو المهم أن المؤخر هو الذي يحدث جوابه هذا القائد عند الرحيم يقول ولاني أصابكم فضل من الله الفضل هنا يراد به النصر والغنيمة لا يقولن أي هذا المبطئ كأن لم يكن وفي قراءة كأن تكون نعم قراءة نسورة كأن تكون تكن والثانية شأن لم يكن بينكم وبينه موجة أي محبة وصحبة يا ليتني كنت معهم هذا مقول الطول نقول قوله لا يقولني يا ليتني كنت معهم أي أتمنى أني معهم فأفوز فوزا عظيما وفعل هنا منصوب بفاء السببية على رأي لو التسهيل واليسر منهم الكوفيين وبأن مضمرة بعد الفاء على رأي المقاعدين البصريين فالتقدير فأن أفوز فوزا عظيما وإنما نصب الفعل بذلك لأنه واقع في جواب تمني ومعنى الآيات أن هذا القسم من الناس الذي يبطئ نفسه ويبطئ غيره فلا يخرج الإخدار في سبيل الله يبقى متبرجا إن أصابكم مصيبة افتخر واحتقركم افتخر واحتقركم لكونكم خرجتم في حال خذلتم فيها وافتخر بكونه في نجأ من من هذا المصيب وإن أصابكم فضل فحينئذ يتمنى أن يكون معهم ليفوز بالفضل الذي هو النصر والغنيمة وحينئذ نعرف أن هذا الرجل لا يقصد اختلا بسميده وإنما يقصد الدنيا فقط وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه بينه موده الجملة لا يخفى أنها جملة معترضة ولكن هل محلها هذا المكان الجواب قال كثير من المفسرين إن محلها ما, ما قبله والمعنى قال كألم تكن بينكم مودة بينكم مودة كألم تكن بينكم وبينه مودة قد أنعم الله على ولكن الصحيح أنها ليس فيها تقديم وتأخير وأن مكانها هو مكانها وليس شيء أفسع من كتاب الله وأنه يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يعني كأنه لا يريد أن يبين أن نتمنيهم لكونه معنى من أجل المودة التي بيننا وبينها ولكن من أجل ما حصل من الفضل الذي هو النصر والغنيمة وأما المودة فكأنها قطعت حتى في هذا الحال التي فيها الفوز بالنصر كأن لم تكن بينكم وبينهم المودة والفوز في قول فأفوز فوزا عظيما لأنه يرى أن أكبر شيء هو الفوز بالدنيا فقط والحقيقة أن الفوز الأعظم الذي لا فوز منه هو ما ذكر الله في قوله فمن زحزه عن النار وغدخل جنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب وخراسة الآيتين أن من الناس من هو منافق لا يريد اقتال في سبيل الله وإنما يقاتل إلى الدنيا فإن أصبته مصيبة من هزيمة وذل افتخر عليكم واحتقركم وقال قد أنعن الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وأما إذا كان العكس وانتصرتم وأصابكم فضل من الله فحينئذ يتمنى أن يكون معكم ليفوذ الفوز العظيم الذي هو غاية المناة وهو الماء من الدنيا ثم قال الله تعالى نأخذ الفوائد أولا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا وخذوا الحذر خلنا الأول في قوله تعالى وإن منكم لمن يبطأن دليل على أن التكاسل في الخير والتراجع عن من أسباب النفاق وهو كذلك والتباط عن الخير والت و... والت... والتكاسل عنه ليس سببا للنفاق في فحسب بل هو سبب بل هو سبب للظلال والعمى والجهل بالله كما قال تعالى ونقلب أبديتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيان نعمه وقال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر المريض ولهذا يجب على الإنسان متى تبين له الحق أن يأخذ به وأن لا يتهاب لأن لا يصيبه ما أصاب هؤلاء بل يسالح ويعمل وقد أحسن من انتهى إلى ما سم ومن فوائد هذه الآية بيان حال صنف من الناس الذين لا يريدون القتال في سبيل الله وإنما يريد الدنيا يريدون الدنيا وأنهم إذا أصيبوا الهزيمة والذل إذا أصيب من كانوا بصدد الخروج معه افتخروا في أنهم نجوا من ذلك وعن أصيب هؤلاء بالفضل والنصر كمن لو أن يكون فيكون مرادهم الدنيا وليس مرادهم القتال في سبيل الله أما الذي مراده ذلك في سبيل الله فإن... فإنه على كس من ذلك إذا أصيب بمصيبة فاستشهد فإنه ينتقل من حال إلى أفضل منها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم وزقون وإن أصابه فضل ونصر حمد الله عز وجل وسأل الله نزيم فضله وجعل هذا عونا على طاعته ثم قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشؤون الحياة الدنيا للأخرى فليقاتل ألف عاطفة وتدل على ارتباط ما بعدها بما قبلها والارتباط واضح لأن الذي قبلها فيه ذكر من لا يريد القتال في سبيل الله أما هذه ففيها ذكر الصنف الآخر الذي يقاتل في سبيل الله واللام في قوله فليقاتل لام الأمر وسكنت مع أنها مكسورة لوقوعها بعد الفاء ولا من أمر تكسر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم مثل قوله تعالى هنا فالمقاسر ومثل قوله تعالى ثم ليقضوا كفتهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا وليوفوا بخلاف لام التعليل التي تسمى لامكي فإنه يجب أن تكون مكسورة بكل حال مثل قوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا يجب أن تكسرهم ولا تقل وليتمتعوا لأنك كده قلت هكذا اختلف المعنى وقوله الذين يسرون الذين فاعل مقاتل وقوله يسرون بمعنى يبيعون معنها في لغتنا العامية بمعنى يشترون وليس كذلك يشرون يعني يبيعون ومن هذا قوله تعالى ومن الناس من يشغي نفسه ابتراء مرضات الله يشغي نفسه يعني يبيع نفسه أما إذا كان آخذا فيقال اشترى فالمعطي شار والآخذ مشتري الذين يشغون الحياة الدنيا في الآخرة أي يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة فيجعلون البدل بدل الحياة الدنيا هي الآخرة وهؤلاء هم الذين اقتنموا الأعمار وهم الذين اكتسبوا الحقيقة أن أخذوا الآخرة بالدنيا ولم يكونوا كالذين قال الله فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ومن يقاتل من هذه الشرطية؟ والفعل بعدها مجزوم وجواب الشرط قوره فسوف نعطيه أجر عظيم أما فيقتل أو يغلب فيمتعطف على عشر ومن يقاتل سبيل الله أي أي إنسان يقاتل في سبيل الله وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتل أو يغلب إن قتل فهو شهيد أو غلب فهو فائز ولا ولا يغطل غلبه أجره ولهذا قال فسوف نؤتيه أجرا عظيم فهو غانم على كل حال إن قتل قتل شهيدا وإن غلب غلب سعيدا وهذا كقوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وهما الشهادة أو النصر والغلب ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله في عذاب من عنده أو بأيديه فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي ثوابا عظيما وسمى الله تعالى الثواب أجرا تشبيها له بأجل العامل الذي يستعجره الإنسان لعمل شيء ما ثم يعطيه أجرا والمقصود بذلك أن الله تعالى التزم بإثابة هذا العامل كما كما يلتزم المستعجر بإعطاء العامل أجره ولهذا سمى الله العمل له قرضا مع أن الله يبقى يحتاجه وسمى الثواب عليه أجرا كأنه استأجر أجيرا ليعطيه أجر وقول أجرا عظيما هو أجر الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعد للمجاهدين في سبيله مئة درجة يعني في الجنة وهذا هو الأجر العظيم في هذه الآية الكريمه طوائف منها وجوب قتال الأعداء لقوله فلقاتل ومنها وجوب إخلاص مية في القتال لقوله في سبيل الله ووجه ذلك أن المقاتلين منهم من يقاتل شجاعة ومنهم من يقاتل حمية يعني عصبية لقوميته أو لوطنه ومنهم من يقاتل لورا مكانه أي مراءة فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله إذن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا وهل المعنى ليؤمن الناس الجواب لا لتكون كلمة الله العليا إما بالإيمان بإيمان المقاتلين, المقاتلين وإما بذلهم وبذلهم الجزية لقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالهم الآخر ولا يحظمون ما, ما حرم الله ورسوله ولا يدين لدينا الحق من الذين يؤمنون الكتاب حتى يؤمنون الجزية تعيد وهم صغروا ومن فوائد العالم الكريم بيان علو همة هؤلاء المقاتلين وهو أنهم يبيعون الحياة الدنيا وهذا من قوة إيمانهم وصدق عزائمهم وعلوهم متهم لأنهم يؤمنون بأن هناك آخرة وعندهم عزيمة قوية يغلبون بها أهواء وإلا فكم من إنسان يغلب جانب الحياة الدنيا ويقول درهم منقود خير من ألف درهم موعود ولا يمدل. ولا شك أن هذا يدل على عدم إمامه وإلا لو أنه مؤمن لكان هذا هذا الموعود الذي وعد به وهو خير من مما نقد له لكان يعمل له ويعلم أنه ليس بينه وبين هذا الموعود إلا القليل من الزمن وأن ما يحصل له من المنقول لا يساوي شيئا بالنسبة للموعود حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من من الدنيا وما فيها والصوت ليس الطويل وهو خير من الدنيا كلها وما فيها وليس الدنيا أنت أو الدنيا التي أنت في أعتها بل الدنيا من آدم من أولها من قبل آدم من أولها إلى آخرها موضع صوت أحداث الجنة خير من الدنيا وما فيها فهذا هو الآخر الحازم المؤمن الصادق ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن المقاتل في سبيل الله ناجح على كل حال لقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغتل فهو غانم الناجح في كل حال سواء قتل أو غلب فهو على أجل عظيم ومن فوائد الآجة الكريمة بيان عظمة الرب عز وجل لقوله فسوف نكتين وجه ذلك الجمع ضمير الجمع لأننا نعلم أن الله إله واحد فكل ما أضيف إلى الله عز وجل من ضمائر الجمع فالمراد بها التعظيم نعم مسيره أن النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الشهادة فقالت كفر كل شيء ثم صرف السائل فناداه فقال إلا الدين أخبرني بذلك جفريل وآنفا فدل هذا على أن حقوق الآدمي لا تصدف بالشهادة وهو كذلك لأن حقوق الآدم لا بد أن, أن تؤدى إليه لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه نعم نعم هذا إذا قاله على سبيل النصيحه فلزم بابو التبعه أما إذا قاله يريد أن يخذله وهو يعلم أنه لو ذهب إلى ذلك المحل استفاد وأفاد فهو يدخل في الآية أحيانا يستشيرك رجل وتعلم أنه ليس من المصلح أن يذهب إما لعدم الجدوى أو لأسباب أخرى فهذا ليس من باب التقديم هذا من باب النصيح وأحيانا تقول لا تذهب ليس لهذا الغرض لكن تريد أن تخذله هذا ناجر نعم مراجع. ها الواحده هم الصفقه اي اي حتى الصفقه المراجعه هم من المؤمنين في قوله المنت نعم تكون بين قومين من نعم الجواب الجواب ان نحن الخاطب الناس عموما والمنافقون كما تعلم يظهرون أنهم, أنهم مؤمنون فهم منا في الله وليس منا في الحقيقة نعم لماذا لم يعد الله أتوجد الفعل في قولهم وأولادهم منكم؟ كمان؟ لأن طاعة فأولاد المرور طاعة الله سبحانه وتعالى وتابعة للطاعة العالم وليست؟ ليست مستقبل مستقبل كمان؟ قال الله تعالى وإذا قيلنا تعالى ونأسى الله أبو الله بصوره عزم ما يتقين أنسلونها مسلودا لماذا لم يقود الفعل كمان؟ فتبعنا. هذا ينفعه وما هو ينفعه ومن قوائده كمانا تريو عادي تسجيل على مرجع الضمير تسجيل على مرجع الضمير بيش يعني لو yeah. كان هناك ضمير ثانية لا نعم. يرجع على موضوع ضمير الوصف والفت أيضا عيوض. بالوصف. وأنهم مناقضون. لو قرأ أيهم ما تبي لنا مناقض. لكن ما قرأ أيهم مناقضين. معناه أن سجل عارف أنه مناقض. وينشط بقول الحكم على مقطع ضمير في هذا الوصف. هاي نقطة. ثالث لأن الحقيقة الحكم والحكم على مقطع ضمير في هذا الوصف. يعنى يعني وأن كل مصر أقسم الله عز وجل أنه لا يتم الإيمان إلا بأمور الثلاثة بالنسبة للتحكيم البسول صلى الله عليه وسلم أتا يحكمك في مجل ربينا في ملاجد في المسلم حالة فيما قضيت ومسلم ما فقط في هذه الثلاثة أول شيء التحكيم التحكيم بحيث لا يحكمون الى غيره مهما بلغت العقل الاسلس في العقل والذكاء خرج هذا الشيء اصباته نفس ما خرج يعني ايضا للمحكمه التسليم ان هذا واضح التسليم ان الخير واضح بحيث لا اصل في قوله ان الله تعالى ورغنا نورغنا كتبنا عليهم أن أقتلو أنفسهم أو أدخلوا الجحيم ما فعلوا في لون تحتاج إلى شر إلى جواب للشر كما جواب في في هذه الآية. جواب الشر محذوب تقييمه ولا تمت جواب الشرط محذوب جواب الشرط محدود لا تفعل الشرط؟ أنا أسمع عن جواب. لا يغوم ولو أنه قد ظلم وأنه قد لا لا ولو أنه محكمنا عليه لو أنه قد ظلم ما فعلونه جملة؟ ما فعلونه لماذا لم تقتن اللام في جوابي لو مع أنها تقتنم بها مع أنها تقتنم بها أو مع أنه مجور تقتنم بالوقت باللام بصد جملة هنا نتفيد أجلنا هنا من فيه والنفس يتأثبت في الأمر وتأكيده والنفس ينضب طيب إذا نأخذ من هذا قاعد أنه إذا كان جواب لو مصدراً بما نافيا لم يقترن بالله طيب إذا كان مثبتا فهل يقترن بالله أو لا؟ يجوز فيه الوجهام يجوز فيه الوجهام أو لا يقترن الاقتران هو عدم اطلع لي آياتين من آيات الله تتلع على ذلك سوء الله لو نشا هو لو نشا لو نشا لجعله وجادا لا لو نشا لجعله وجادا طيب يعني لو نشا لجعله طموح صحيح صح لو مش عامل لنا لو نشا لجعله كاس طيب صح. قولوا تعالوا من ذلك رسول أولئك مع ذرينا عمضا بعيدا من المرات وحصول؟ يعني العموح أو حمد من قواعد التفسير إلى تعارض التفسيرة أحدهما المخاص. والآخر وعامل، هل في أي منافق؟ لماذا؟ لأن الخاص يبحث بالعام ولا عكس، أو لا؟ هل عندما طائماً، إذا تعرض قولان تشريد أحدهما عامل، يعني عامل خاص أخذنا في العام لأن العام لا يفتر الخاص والعكس، طيب. ما الذي يمكن تصوره تعالى ذلك الفضل من الله وكقبل تعليم من الناحيه المستفية من الناحيه المستفية الحامل هذا في ما اصدق الحامل ثاني حامل ثاني في انا واحد ثاني ثاني الان حامل انا الطاحي احنا نعم يلا حامل ما الذي يفيده قول ذلك الفضل من الله من ناحية المستفية الإشارة إلى أن الإنسان لا ينظر أن يعتقد نفسك ويعتقد أن الفضل من الله كلاب من قال إنما وقيته على أن الهديه ما أعود من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم ما لعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أخذ العلماء من هذه الآية أنه يجب على المؤتمن أن يحفظ الأمانة في حرز مثلها وأن لا يتعدى فيها ولا يفرط، فكيف أخذوا ذلك أجل لا, لا. صحيح. لا يمكن ادائه الا بالحمد وعالم الاقتداء عليه. طيب. قوله تعالى ألمفر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُزل عليك وما أُزل من قبلك من هؤلاء؟ كيف رأيكم؟ أهل كتاب؟ أهل كتاب؟ طيب توافقون على هذا؟ من؟ أهل ها؟ تشمل الأهل الكتاب والمنافقين؟ كيف عرفنا أنها تشمل المنافقين؟ يوس. لا. إذا شاء الله ما سد على على دخول المنافقين. نعم انا اخر لا اله الا الله أنا تعالى <تصفيق> تمام بقي لك شوية أنا نعم هذا هذا غايه المنافقين يصدون عن قص طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية إن المتكلمين يشبهون هؤلاء الذين تحدث الله عنهم في الأربعة الأوجه فكيف ذلك الأرعان لا تبدو من أسهل من علاقة من, من أولا نعم. ونزل. وكذلك هؤلاء المنافقين في هذا العمر إذا نزعوا ذلك، اشتركوا في دعوةهم طلب الحق ممكن ولا في ذلك. طيب. هذا أوه. نعم. ثاني نعم. ولذا يظن أن يتحكمو من طروتهم وقد أموه يفقهونه. نعم. أيضا أن كل منهم قد حكمه من طروسه في طريقه. نعم. فهل ترى يحكمه أخوه؟ والمنافق تحكمه أيضا. حك ما هو نعم نعم والمتفلمون يدعي لكتاب السنة ولا وي... إثبات ما أفته الله ورسوله رأيهم نصدون ولا يحبون البحث هذا طيب يعني إذا طلع عليهم قالوا يعني ما عرضنا إلا إحسانا وتوفيق طيب كيف التوفيق بالنسبة للمتكلمين بين السمى والعفى طيب صحيح في قوله تعالى وما أرسل من رسول إلا ليطاع في إذن الله إذا قال قائل إن هذا قد تخلف لأن من الرسل من لم يطع بالكذب. سليم لكن الآية لكن إلا ليطع ما عصلناه إلا لأجل أن يطع نرسل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليطع من الله طيب وكم من رسول لم يطاع حتى هيك حكي حكي ان الرسول صلى الله عليه وسلم را عند عند الحق ما ما في ما يمكن يعرف الحق نعم اي نعم اذا يطاع باذن الله لا باس لكن اخبر انه لا بد ان يطاع كل شيء بإذن الله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 هي نعم هل له نضيف القران؟ لا لا سخان نعم وما خلقت الجن والانس إلا لي <تصفيق> ليعبدون <لا. صخان. تصفيق> ومع ذلك ما معبده أكثرهم من يعبده لكن هذه إفشاء إرادة شرعية قد يتخلف المراد هذا مستحيل نعم حتى لو لو كان سامع عقله في الواقع ليس العقل كذا لا يحسن يقال الإرادة شرعية عرض الله أن يطاع الرسل عرض الله أن يعبد ولكن تخلف المراد بعضهم قال إن هذا كقولك بريت القلم لأكتب به وقد تكتب وقد لا تكتب يعني هذه إرادتي وقد تكون وقد لا تكتب لكن ما ذكناه أحسن طيب في قوله تعالى أن يقتل أنفسكم ووسروا من دياركم فيها قراءتان أن يقتلو، أن يقتلو بكسر التاء، التاء، أن يقتلو بكسر اللام، أن يقتلو. بس بجماعة هذا تأمل. أن يقتلو بكسب تاء و... الله منك نسيت قراءته نسيت أحمد أن يقتلوا أو نقتل توافقون على هذا لا, لا. لا. طيب والله نفسي نعم نعم ضم النون طيب و وقوله. أو طيب آ... الثاني اخذ جملتكم كسر الواو وضم صحيح اذا كسر النون وضمها وكسر الواو وضمها طيب ما فعلوه إلا قليل فيها أيضا قراءة قليلا وقليل طيب نعم الاستثناء من تام الاستثناء من تام الاستثناء من تام من هنا بعد الشيء. شيء؟ على ال 20 ايش وهو والله تصدر الواو نعم تمام وعلى النصب بارك الله فيك قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بعض الناس قال إن مع بمعنى فان بعض الناس قال مع بمعنى وكذا جاز معناه اي نعم بمعنى ايش معه؟ نعم. حم. غل. إيش؟ لا مع معنى المع كلمة مع. نعم. بمعنى من. فولائك من الذين أنعم طيب وهل يتعين أن تكون مع بمعنى من؟ ما حد يعرف؟ طيب، ها؟ يعني هل يتعين أن تكون بمعنى من، أو يجوز أن تكون على على بابها وهو وهو المصاحبة؟ يعني يجوز، إذا يجوز أن تكون بمعنى من وأن تكون للمصاحبة على بابها، فولئك مع الذين عمل الله عليهم، وإذا كان معهم مصاحبا لهم فهو فهو من وحينئذ لا نستطيع الكلمة عن معناها الظاهر ولكن المعنى يؤول إلى أن القول الثاني الذي هو الذي هو بمعنى منه الشهداء فيها قولان نسائل المقاطب في سبيل الله هو المقتول في سبيل الله طيب ما الذي يؤيد الأول أنهم العلماء لأمين أنهم العلماء أينه إيش الأمر أتكلم صالح لهذا وهذا كم الذي يؤيد أنها للعلماء طيب ياسم نعم تمام صحيح ومن الذي يؤيد أنهم الذين قتلوا في سبيل الله نعم اللهم نصدرنا هاني. يا ذلك الشيء حبيب ايه تسوي حبيب نعم حديثه في القرآن ما يدل على نعم في في لا مم. أي حاضر لأنها أليس الله قد قال في سورة العنوان ويتخذ منكم شهداء يعني من يقتلون في سبيل الله طيب لدينا قاعدة تبين المعنيين صحيح. وهنا إذن نقول، تم، صحيح. قوله تعالى، وإن منكم لمن لا يبقى من التبعية. ما هي علامة من التبعية؟ يعني ان حل محلها طاء طيب ال في قوله لمن وفي قوله لا يبطئ ان الاولى امرئتك نعم طيب إذن اللام لام الثانيه في جواب القسم واللام الأولى دام الابتداء الذي فيها التوكيد طيب هنا اشكال كيف نقول لا من ابتدا وليست فهي في ابتداء الكلام هذا في اسم ها اوكي لا آه. يعني ابدا يعني لا يجتمع في اول كلام مؤكدا ولهذا يسميها بعضهم اللام المزحلقة يعني التي دفعت عن مكانه طيب لو قال قائل ما الفائدة من القسم في القرآن وهو حق وصفق بدون قسم نعم قد لي شكل مخاطر فيؤكد من هذا او ليضم المقسم عليه يعني, يعني القرآن باللسان العربي واللسان العرب يؤكدون الأخبار بالقسم شرحنا لأهلتنا ولن نتسمون ها من هذه القرية الصالحة أهلها وجعلنا من لدنهم اليوم وجعلنا من لدنهم كنصيرا الذين آمنوا يقاتلون من يقاتلون و كفروا يقاتلون في سبيل الفاحود فقاتلو أومئا الشياطين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّكَ إِلَى الشَّيْطَانِ كَانَ ضَارِيْكَ أَلَا فَتَفَارِكَ أَوْيَبُ لَهِ مِنْ لما أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال في سبيل الله ووجه الأمر للذين يشعرون الحياة, الحياة الدنيا بالآخرة أن يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة وبين فضل القتال في سبيل الله وأن, وأن المقاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب أو غلب فله الأجر في سبيل الله فلوله أجل عند الله فيقتل أو يغلب فسوف نعتيه أجر عظيم وابخ الله أولئك الذين يمتنعون عن القتال فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ما هنا سبحانه ومعناه الإنكار ويحتمل أن يكون الإنكار والتعجب يعني يكون معناه الإنكار على هؤلاء الذين للمقاتلوا والتعجب من حالهم وقوله في سبيل الله سبق مرارا كثيرا بأن القتال في سبيل الله هو قتال لتكون كلمة الله لي العليا لا غير وقوله المصطلعفين من الرجال يحتمل أن تكون معطوف على لفظ الجلالة أي وفي سبيل المصطلعفين ويحتمل أن تكون معطوف على سبيل أي وفي المصطلعفين من الرجال و... و... والمعنى يصبان في قناة واحدة سواء قلنا في سبيل المصدعفين أو في المصدعفين أنفسهم. أنفسهم والمصدعفون من الرجال هم الذين لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه القرية التي تسهم سوء العجاب والنساء معطوفة على المصدعفين أو معطوفة على الرجال أيهما أولى؟ نعم إذا قلنا معطوف على الإجار صار المعنى أن النساء ينقسمنا إلى قسمين قسم مستضعف وقسم غير مستضعف والمراد بالآية القسم مستضعف وإذا قلنا معطوف على المستضعفين صار النساء دا ينقسمنا إلى قسمين بل هنا قسم واحد وأن المرأة لا يلزمها أن تهاجب ولكن المعنى الأول أحسن لأن من النساء من هاجرت ولم تبق في دار في دار الذل والحوام وقول الولدان هذا هو الذي يمكن أن نقول إنه معطوف على قوله المصاعفين وذلك لأن الولدان لا يستطيعون الهجرة ولا يستطيعون الخروج وهم في هذه الأماكن مظلومون لا سط نحيلة ولا امتدون سبيله فواجب علينا أن نقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي هؤلاء المتضعفين من الرجال والنساء والولدين وقوله الذين يقولون ربنا أخرجنا هم الذين صفة لكل ما سبق من المعطوف والمعطوف عليه يقولون أن يقول كل واحد منهم أو يقولون على معنى الجملة وإن لم يكن هذا القول صادرا من كل واحد وذلك لأن الجماعة, لأن الجماعة الذين, على الذين على هجف الذين على هدف واحد وعلى طريق واحد يقول قول القائل منهم قولا للجميع ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أخرجنا من هذه القرية والمشار إليه القرية التي هم ساكنوها وباقون فيها وهي مكة لأن قريشا كانت تسوم من يؤمن من يسلم سوء العذاب وقول الظالم أهلها الظالم هنا نعت بإيش باسم الإشارة في هذه نعم ولكن كيف يكون نعتا والمعنى قائم بغير المنعود لأنه قال الظالم أهلها ولم يقل الظالمة والجواب عن هذا أنه قال النعت نوعان حقيقي وسبب فالحقيقي ما عاد فيه الوصف على المنعوت كما تقول مررت بزيد الفاضل، هنا الفاضل هذا الوصف عائد على إيش على من على زيد والسبب ما كان الوصف فيه عائدا إلى غير المنعوت لكن له به علاقة كما قلت مرط بزيد الفاضل أبوه فهنا الفضل لا يعود على زيد بل يعود على أبيه لكن له بها علاقة وارتباق ولهذا أضيف إليه فقيل أبوه فالضمير في أبوه عائد على زيد <تصفيق> الظالم أهل هذا الظالم أهل من هذا الباب أن نعت به سببي ولا حقيقي سبب الظالم أهلها وعلى هذا فنقول الظالم صفة في هذا وأهل فاعل بالظالم الظالم نسمع فاعل وأهلها أهل فاعل وأهل مضافة مضافة لي الظالم أهلها لماذا هم ظالمون هل المراد الظلم الذي والعدوان على حق هؤلاء المؤمنين أو ما هو أعم كظلمهم بالشرك والعدوان أيضا الثاني فعالوا هذه القرية ظالمون في حق الله لإشراكهم به وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلمون عظيم وهؤلاء أيضا الظالمون بالنسبة لإعتدائهم على هؤلاء المؤمنين حيث كانوا يخذونهم ويصمونهم سوالدا وجعل لنا من لدنك وليا وجعلنا اواو حرف اط واجعل, واجعل معطوفه على اخرجنا يعني ويقول ايضا اجعل لنا من لدنك اي من عندك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اجعل لنا وليا يعني يتولانا يتولى امورنا ونصيراً ينصون على أعداء، وتأمل أن كلمة اجعل جاءت مرتين، لأن المقام مقام دعاء وما قام الدعاء ينبغي فيه البصد، لأن الداعي يناجي الله عز وجل، ومناجاة الحبيب لمحبوبه كلما زادت. وكان ذلك أقوى في في النحب ولهذا ترى الإنسان إذا كان يحب شخصا يحب يحبه ويكثر معه الكلام وربما يجلس يتكلم معه مدة طويلة وكأنها أقل منها منها من هذه المدة بكثير وجعلنا من دون كوني وجعلنا من دونك نصيرا والنقيض هو المدافع، المانع من من عد من عدوك أن يعتدي عليك. في دقيقة فإذا قال قائل أليس الولاية تأتي بمعنى نصر؟ قلنا بل. ولكن كما أسفنا قبل قليل مقام الدعاء بعه البحث. سنداونين <تصفيق> قال الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ما نوع الاستفهام هنا احمد تين انكار وتعجب قوله المستضعفين من الرجال معطوف عليه اش عبد العال تين ايوه كويس طيب أو على سفيق يعني وفي المستضعفين لتخلص طيب من مرابق القرية في قول القارية الظالم يا حقا مكة طيب هل هناك دليل على أنها مكة محمد هل في دليل على أنها مكة نعم من الآية المقيدة <تصفيق> لماذا آية تدل على هذا؟ <تصفيق> اينا اينا لا. اينا تمام طيب قوله وجعل من دونك وليا وجعل من دونك نصير ما الفرق بين الولي والنصير خالد الولي هو نعم بجلب بيجلبنا بركت المنفعه له وتطيب والنصير ويمنع اعداؤه له طيب لانه نصر معناه المنع كما في قوله تعالى فمن ينصرنا من باس الله جائلا طيب ثم قال تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله لما وضح الله سبحانه وتعالى وتعجب من الذين لا يقاتلون في سبيل الله بيّن أن المقاتلين ينقسمون على قسمين. فقال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وهذه هم لا مكونة من مبتدى وخبر المبتدى قول الذين والخبر قوله يقاتلون وقوله يقاتلون في سبيل الله أي يقاتلون الكفار وقوله في سبيل الله أي في دينه وشرعه أي من أجله وقبيل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم القتال في سبيل الله هو قتال من يفاتل لتكون كلمة الله هي العجم هذا هو القتال في سبيل الله وماعد ذلك فليس في سبيل الله كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوة هذه نقطة جملة مكون من المبتداء وخبر المبتداء الذين والخبر جملة يقاتلون في سبيل الطاقط والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، فالتاغوا فيها كالتاء في قوله إن إبراهيم كان أمة فالتاغوا للمبالغة وكما يقولون فلان علاها التاغوا أيضا للمبالغة وعلى هذا فيقول آخر الكلمة يعني آخر رسول الكلمة هي الواق والطاغوت وأما التاغوا هي مزيدة للمبالغة كمان هو الطاغوت يعرف المعنى في ذكر المقاتل فالطغوت هو مقابل من يقاتل في سبيل الط... في سبيل الله فكل من قاتل غير سبيل الله فهو مقاتل بالطاغوت سواء قلنا ان الشيطان هو شيطان او اولياء الشيطان او العصبيه او غير ذلك المهم اننا نفهم ان المراد في الطاغوت هو ما كان لغير سميع الله من المقابل، وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا أن الشيء قد يعرف بمعرفتي مقابله، ومر علينا منه قول تعالى: فمن فر غباطا أو يفر الجميع، وقول الطغوت يعني كل ما تجاوز بين الإنسان الحد، فإنه تغيام وصحبة فقاتلوا أولياء الشيطان أنت التفيع على ما سبق. أي قاتلوا أيهم في سبيل الله أولياء الشيطان الذين اتخذوا الشيطان وليا فغرهم وأضلهم وهم الذين يقاتلون لا لتكون كلمة الله هي العلم إن كيف الشيطان كان ضعيفا لما أمر, بق... لما أمر بقتال أولياء الشيطان بين أنهم مغلوبون وأن المقاتل لأويا الشيطان غالب. يؤخذ هذا من التعليق من القول إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإذا كان ضعيفا فإنه لا محاوته منه للحق. وقوله إن كيد الشيطان إذا كان كيد الشيطان ضعيف وهو الذي يعتي به مكرا خبيعا فما, فما كان صريحا. فهو من بابه أولي والشيطان له كير ومتائم يكيد للإنسان لكنه ضعيف إذا ذكر الله خنس وإلا فهو يكيد حتى بغير الكتاب يكيد للإنسان في العبادات فيأتيه عيق أولا من باب التهاون بالعبادة ويهون حاليا ويقول إذا تردت هذا المرأة تفعل المرأة الأخرى ثم إذا أراد أهم بهذا المرأة الأخرى أيضا وسوس له وثبطه ويهبن عليه المعصية ويقول هذا المعصية بسيطة ولا يرىك أحد وليس عندك أحد ليس عندك إيد الله والله أفو الرحيم وما أشبه ذلك فيهبن عليه كيدا ويزينه ولكن مع ذلك فكيده ضعيف لأنه لا يقارن الحق أبدا في هذه الآية عبدة مسائل وفوائد أولا بيان أن الناس ينقسمون بالجهاد لا قسمين ما ألا قبلها طيب وما لكم ترحبون في النهاية وما لكم فوائد أولا توبيق من توانع الجهاد لقوله وما لكم لا تقاتلون بسبيلها ومن فوائدها أيضا ذكر ما يشجع الأقتال من الناحية النفسية تقوله والمصطلعفين من من النساء من الرجال والنساء والمتال لأن ذكر ما يثير الإنسان ويهيجه أمر مقلوب ولا شك أن النسان يقل له إن هناك رجال المصطلعفين ورجال ونساء لا شك أنه سوف يزداد همة وإكتام. ومن فوائد هذه الحاجة الكريمة أن الكفار قد استضعف هؤلاء وأهملهم. ومن فوائدها وجوب الدفاع على المستضعفين عند الكفار. لأن الله تعالى وبرح على الأمرين على ترك الخسارة سبيل الله وعلى ترك القتال في سبيل هؤلاء المصارفين لتخريص وهذا عمر واجب على كل مسلم مع القدرة أن يفك أسير المسلم وأن يردع أفضل معه فقدر المستطاع لقول الله تعالى فتق الله ما استطاع ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التوسل بالحال بقوله أخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها توصل إلى الله تعالى بذكر حال هؤلاء حال أهل هذه الطريقة بأنهم ظالمون وذكر الحال أنهم أن الناس مظلوم يوجب الرذقة والعصى وعلم أن التوسل إلى الله عزوجل يكون بأمور الأمر الأول التوسل إلى الله بأسمائه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها حتى قل يا ربو اغفر لي ورحمه محمني وهنا ينبغي أدبا وعقلا وفطرة أن لا يتوسل لمفروب إلا باسم مناسب له فإذا كان يريد يس يريد أن يصل الله المغفرة يتوسل في, في الغفور الرزق في الرساق البطش في الظالم شديد العقار وما اشبه ذلك كذلك ايضا من الثاني التوسل الى الله تعالى بالصفات التوسل إلى الله تعالى بالصفاته ومنه قول الحق الح... ما جاء هي الماتور اللهم برحمتك استغيث برحمتك استغث فإن هذا توسل الى الله تعالى بصفه دون سفات ومنه ايضا اللهم بعلمك الطيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا أعلمك الهاتف خير ومنها أيضا اللهم أني أستغيرك بعلمك وأستغيرك بقدرتك الثالث والرابع الثالث التوصل لله تعالى بأثاله التوصل الله بأثاله والأثال وإن جاءت من أصل لكن هي نوع آخر في اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وعلى آل إبراهيم فإن الصحيح أن كافونا التعليل أي أنك صلّيت على إبراهيم ولا غرابة أن تأثر كاف التعليل فقد جاء في قوله تعالى واذكروه كما أذل لهدايته إليكم على أحد وجههم وإذا قلنا إن الكاف بقول كما صليت على إبراهيم زال عن الإشكال الذي يعرضه الكثير من العلماء وهو أنه كيف يشبه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم للصلاة على إبراهيم وعلى الإبراهيم مع أن محمد الوآلة أفضل من إبراهيم وعاله إذا جاءنا الكافر التعديل وإذا جعناه للتشكيل وهو لا صح تنزلا فإن, فإن ذلك على قول بعض العلماء أن, أن هذا من باب ذكري للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرةين مرة مطلوبة ومرة مخبرا عنها مطلوبها اللهم صل على محمد وعلى المحمد مخبرا عنها كما صليتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فإن محمدا لا شك أنه من آل إبراهيم من آل إبراهيم نسبا ومن آل اتباعا كما قال الله تبارك وتعالى في إنها نعم هذا النبي والذين آمنوا إن أول ناسر إبراهيم لذين يتبعون وهذا النبي والذين آمنوا فهو من آل عليه الصلاة والسلام نسبا واتباع لكن ما ذكرناه أولا أنه من باب إيش؟ التوصل إلى الله تعالى على أولى الرابع التوصل إلى الله تعالى بحال الداهن يعني بأن يلطل الإنسان حاله الله عز وجل ويعرضها فإن ذكر الحال التي تقتضي الرقص التي تقتضي الجنو والعطل توصل بها ومنهم قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير والرابع الخامس التوسل لله تعالى بالإيمان بالله عز وجل ورسوله ومنه قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا والحمل فاغفر لنا ذنوبنا وكفل عن نسياتنا وتغفل مع أخاه و السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين أن يتوسل لساء الله دعاء رجل صالح مثل قول عكاشة بالمحصن قدوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت ومثل قوله نعم مثل دخول رجل العرابي الذي قال رسول الله لكن لا مالا انقطع السبل فدر الله يغيثنا ومنه دعاء الممين فإن دعاء الممين لمن سبقهم من هذا النوع أو في توسل لا ليس يتوسل الحقيقة ليس يتوسل السابع التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح تتوصل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فإن الثلاثة الآوات البيت الغار فدخلوا فيه ثم انطبقت عليهم الصخرة عجزوا عنها فتوصلوا لله تعالى بأعمالهم الصالح أحدهم بالبر والثاني بالعفقة والثالث بالوفاء فانفرجوا الصخرة وخرجوا ينشور فهذه أخسام التوصل الجائزة أما التوصل, التوصل الممنوع فضابطه أن يتوسل إلى الله تعالى بما لسه الوسيلة لأن هذا نوع من السلسة بالله عز وجل والصخية به إذ أن الوسيلة ما ما يتوصل به إلى المطلوب فإذا قدمتها بين يديه, وبين يديه دعائك ويليست الوسيلة صار هذا كالسلسة بالله عز وجل مثل أن يتوسل الإنسان ب... بنفس الشخص الصالح اللهم أن يسلق بفلة ومن ذلك على قول الراجع الجاهل اللهم أن يسلق بجاهل لأن هذا الترسل حرام لأنه يتوسل إلى بما لم يكن وسيط ولهذا حرمنا على الإنسان تعريق التمائم إذا لم تكن من القرآن لماذا لأنها وسيلة غير صالح فكل من توصل الله يوسيلها غير صالح فإنه توصله حال ومن فوائد هذه الحالة الكريمة جواز الجهر السوء لمن ظلم، جواز الجهر السوء لمن ظلر فتقول فلان ظلمني فلان أخذ مالي وما أشهد ذلك ولو هذا من باب الغيبة لقوله الظالمي أهلها وقد قال الله تبارك وتعالى لا رحب الله وجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ومن فوائد الآية الكريمة أن أيدي الكفار لها ولادة على ما تحتها بمعنى أن الكافر إذا كان له بلد أو مدينة أو ما عاش بذلك فإن له ولادة عليها بقوله الظالم عهلها فجعلهم أهلها ومع ومع ذلك ليس ذاك بالحقيقه كما قال تعالى وما كانوا اولياء من اولياءهم اننا مختلفون ولكن اكثرهم لا يعلم ومن فضل الله كريمه جواد واد انسان ربه ان يخرجه من القرض الظالم حق تقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وإذا كان له قدرة فليخرج ولكن هل المراد بالظالم أهلها آه الذين اعتدوا علينا أو الظالم أهلها الذين اعتدوا على حق الله الظاهر الأول يعني إن الإنسان إن لا يدعو أن يدعو الله أن يخرج من البلد إلا إذا كان أهلها قد ظلموا بمنعه أنهينه وع عن أقامته. أما إذا كان غالما قصرا، ولكن نولانا المسلمون صوف، فإنه لا لا تجب الهجرة، ولا ينبغي أن يزور الله تعالى بأن يخرج منها إلا إذا خاف على دينه. ومن فوائد هذه الكلمة طلع أن أن أن الإنسان أن يبرز من الله تعالى وريجا من عنده. القول لنا من لدنه وليا. ولا يقال إنه لابد أن تقول اللهم تولني فأنت إما تدر رحبا أن تولاك أو أني مسر لك ولي وكذلك يقال وجعلنا من لدونك نصير وعلم أن الولي والنصير إذا اجتمع صار الولي فيما ينفع والنصير في دفع ما يضع وأما إذا أفلد أحدهما شملت آخر وإذا قيل ولي بدون نصير فالمراد به من يجلب لك الخير ويدفع لك الشر وإذا قل نصير بلا ولي فالمراد من يدفع الشر ويجلب الخير وإذا اجتمع صار الولي في من يجلب الخير والنصير في من يدفع الشر ومن فائدة خيرية بيان علة بيان علو همة هؤلاء حيث قالوا من لدنك في الولي ومن لدنك في النصير لأن الولي إذا جاء من عند الله وكذلك النصير فهذا هو الذي ينفع أما الولي الذي لا من عند الله عز وجل وإنما أحمده الحمية والعصبية فهذا قد ينفع وقد وقد لا ينفع ثم قال تعالى الذين آمنوا وقاتوا في سبيل الله والذين وفي الآية أيضا التوسل في لقوله ربنا وهذا من الأي أنواع التوسل السبع الذي ذكرنا استفاق وأكثر ما يكون الدعاء أكثر ما يكون الدعاء إذا كان في توسل يكون في الربوبية لأن الربوبية هي التي فيها الملك والخلق والتدبير وإن كان تافه في الألوهية من اللهم لكن أكثر ما تكون بالربوبية ثم قال تعالى الذين آمنوا وقاتلون في سبيل الله والذين كفروا وقاتلون في سبيل الله أنت لوطن؟ طيب نعم, نعم. أما بجانب النبي فلا لأنه لا سواسية لأن جاهل النبي عليه الصلاة والسلام هي منزلة رفيعة للرسول لا تنفع ميعاد. أرى؟ أما شر الله فلا يتوصل إلى من توصل إلا إذا أراد الجاهل وجهه وغار على توصل بسبب الله. مثل اسم الأعور بالعظيم وبيت وبيوجه الكائن. نعم. أي صحيح؟ ما لم يرد وج الوجع الوجه الوشح الجهر الله عند منا لأن الجامعة أنها المنزلة عند غني لا لهجاه عند فلا يعني منزل عادي فمن فمن عالم نظار طيب أي هذا ما يسمى أما إذا أراد مثلا الوجه نعم فهذا باب سليم يعني باب التوصل الصالح سليم التوسل مش حاجه ان الله جمع الصالحات هذه التوسل بيشارك لله عز وجل اما التوسل بلا إلى الا الله فهما التوصل الصفر عرفت ايه ما ينفعش التوسل بشهادة ان لا اله الا الله من باب التوسل بالعمل الصالح والتوسل بلا إله الا الله من باب التوسل بالاسم <تصفيق> بفعل التوسل <ينسأك>. طيب شهاده التوسل كيف يعني التوسل انفراده <تصفيق> انفراده بيقولوا هيك 5 طيب من اينه طيب الاهل ما تقول الا ما تكون الأهل ما تضاف الا لماله لمالكه مثل لكن يمكن امثال تلك المثل الذي موجود اهل الثناء والمجد أي صح أو استحق فهمت لكن على كل حال هو لولا ان هناك سنة سنة ترد على عدم ذلك لكنا يعني نقولها ظاهر الحال أن الأهل إذا, إلى إذا كان مخلوقاً أضيف لمخلوق فالأهل هو المالك هذا هو الأصل وبيض مكة فيها خلافها والصحيح أنها تملك بذواتها لكن الأرض لا تملك ثم اختلفها تملك بذواتها ومنافعها المذهب لا تملك لا بذواتها ورد بمنافعها ولهذا حرموا على المكة إيجار الهوت قالوا أدراجنا المكة لا يجد أن يجرح دفتان حتى وإن يستأجره لا يجد أن يجرح, يجرح غيره لأنه إذا ظلم لا يمكن أن يجفع ظلم عن نفسه بظلم غيره واضح واختار شخص رحمه الله جواز الإجارة جواز البيع دون الإجارة قال البيع لأنه يملك على نزال البناء، فهم لكم له أن يبيع، وأما المناخة، الناس سواء في في مسجد الحرم، وأما الشافعي جواز البناء والإيجارة، وهو الذي عاين الأمر الآن، لكن احتكارها هذا هو المنمق، بمعنى أنه إذا جاء وقت الموسم زدنا في إيجارها لأن الناس محتاجون إليها، هذا هو المنمق. ولهذي الموسفة أن الناس في زمن الموسم فيما سبق ما أمعده يزيدون سلع السلع السلاحيه إذا كان خبز أربع ريال تجلونه اثنين ريال ها لذلك وبغير الموسم أربع ريال هنا حاولت لا هذا كان إيش بس آخر يمكن تدخل خبز آلي بعض أفرس كثيرة ورحت بريال العادي العادي لصير بريال ثاتب بريال من أرسم كم من العباة في هذا المسر يعني منعها الربع وهذا وهذا خلاف عمل جاهلية. الجاهلية الجاهلية يخدمون الحجاج ويسطونهم النبيض مجانا